يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يحيى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جال الله لرجل من قلب في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلك قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل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 لَيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْخَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ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 اذجاؤكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلات القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر تظنون بالله الظنون هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض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 قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمُّوا إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا شِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَمَا الَّذِي يُشَاعُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ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 يدون في الاعراب يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا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 كانوه وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه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 كف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وَآسَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيْصِيِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّبَا فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأُورِثَكُم أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ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 فمن تريدن الحياه الدنيا انكن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالي نمتعكن واسرحكن سراحا جميلا وانكن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله عده للمحسنات من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 لَنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يا نساء النبي لستنك احد من النساء ان اتقيتن فلا تخضن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمن الصلاه اتين الزكاه اتوقعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكر ما يتلا في بيوتكم من ايات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا In al-muslimina al muslimati wal mu'mini wal mu'minati Wasadirina was sadipati wa sabirina wasabirat walkasyena walkasyati al mutasadhireena walmutasadipat wasina was imati wal hirena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 وَطَرًا زَوَّجْنَاكَها لِكَي لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا طَأْمَهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ ان امر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا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 تحيتهم يوم يلقونه سلاما واعد لهم اجرا كريما يا ايها النبي اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المه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 احلل ما لك ازواجك اللاتي ان احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما فاا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة إن أراد النبي أن يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين قد عللنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجيم من تشاء منهم وتعئ اليك من ولا يحزنن ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبذر بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهم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 ولكن اذا دعيت فادخلوا فاذا اطعمتم فانشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذلكم اظهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تتاكحوا ازواجه ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلك كان عند الله عظيما اِذْ تَبَدَّأَ شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءِ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 النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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 قل لأزواجك وبناتك, وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لا اِن لَم يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهُمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ ينخلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألوك ما صنع الساعة قل انما علمها عند الله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 يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا, يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا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 فلا تكونو كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان يذ الله وجيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله